وَمِن النَّاسِمَي يَ قُلُ آممَن النَّ بِاللَّهِ فَإِذاَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسكَ عَذاَابِ اللَّ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 ولا يسالون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فَأَن جَينَاهُ أَصْحابَ السَّفينَةِ وَجَعلنهَا آيَتَلِّ العالممِين وَإِبَرَهِي مَئِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللهَّهَا وَاتَّقُوه ذَِكُمْ خَيرَُّكُمْ إنِ كُ تُمْ تَعلَمُون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 اِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ إِلَّا أَن قَالُوا قَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنjَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ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 ثمَُّ يَوْمَ الْ القِيَامَةِ يَكفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضُ وَيَلعَنُ بَعْضُكُمْ بَعضَو وَمَأوَكُم الن وَمَأوَكُم النَّهُ وَمَا لَكُمْ مِن صِرين فَآمَنَ لَ لُطُوُ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 فَمِنْهُم مَنْ أَْرسَلنَا عَلَيهِ حاصِبَ وَمِنْهُم من أَخَذَتْهُ الصَّيحَةُ وَمِنهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرض وَمِنْهُم مَنْ خَصَفْناَا بِهِ الأررضَ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقُناَا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 خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ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 وَمِنْهَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَرْجِعُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ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 وََّذِ نَ آمَنوا بِالبااطِلِ وَكَفَروا بِاللهِ أُولائِكَهُمُ الْخَاسِرون وَيَسْتَعجلِ نَك بِالعَذااب وَلَو لَا أَجَلم مُسََّلَجَأَهُمُ العذااب وَلَا يَأتيًاَّهُ بَغْتَتَ وَهُم لا يَشعرون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 فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ